صلون ما بين قائم وراكع وساجد وتال لكتاب الله عز وجل وبين داع وهنا اجتماع على مائدة الإفطار صورة خُطَّة الإسلام تجسد التواصل والألفة بين المسلمين اجتماعهم على مائدة الافطار زيادة لهم بالموده والألفة وفي هذا المكان اجتماعهم في هذا المكان في مسجده صلى الله عليه وسلم صورة من صور الاجتماع على الخير والطاعة وفيها تأريف بين قلوب المؤمنين وهذه اخوه الإسلام لا شك من النعم العظيمة والألاء الجسيمة على هذه الأمة وفي العموم زيادة المحبة بين المسلمين من الأمور التي يحرص عليها الشارع أو الشرع الحنيف إخوة الإسلام صور أخرى حية ومباشرة من الروضة الشريفة التي تشهد هذا الازدحام الشديد من قبل المصلين والزوار إذا تحظى هذه البقعة طاهرة باهتمام من قبل المصلين والزوار وقد جاء في فضل هذه الروضة عنه صلى الله عليه وسلم ما بين بيتي ومنبري روضة بالرياض الجنة. إخوة الإسلام هذا المسجد العظيم يشهد اعدادا كبيرة من الزوار الذين يتواجدون هذه الأيام في المدينة المنورة هؤلاء الزوار يعيشون نفحات إيمانية ويستنشقون هذه الأجواء الروحانية صورة أخرى ومباشرة من ساحات مسجده صلى الله عليه وسلم للمصلين الذين يقصدون أبواب هذا المسجد لأداء صلاة المغرب هنا إخوة الإسلام الزائر لهذا المكان المكان العظيم ولهذه البقعة الطاهرة يتجلى له معالم المكان فيشعر برهبة المكان وهيبته وهذا الموقف العظيم هنا يسرعون الخطى لأبواب هذا المسجد النبوي الشريف لأداء صلاة المغرب يحملهم الشوق لهذا المسجد مسجده صلى الله, صلى الله عليه وسلم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 أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله او اعتدي له استو اعتدي الله اكبر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 En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 الله اكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ما بك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين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 Sprekenshelp Allah, de wetten. more Allahu akbar. Allah. Shukr Allah. Shukr Allah. Allah wat الله اكبر السلام عليكم ورحمه الله السلام عليكم ورحمه الله السلام عليكم ورحمه الله السلام عليكم ورحمه الله استغفر الله استغفر الله